قال منصور بن عمار كان لي صديق مسرف على نفسه ثم تاب وكنت أراه كثير العبادة والتهجد ففقدته أياما فقيل لي هو مريض فأتيت إلى داره فخرجت إلي ابنته فقالت من تريد قلت قولي لأبيك فلان فاستأذنت لي ثم دخلت فوجدته في وسط الدار وهو مطجع على فراشه وقد اسود وجهه وأذرفت عيناه وغلظت شفتاه فقلت له وأنا خائف منه يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله أكثر من قول لا إله إلا الله ففتح عينيلي فنظر إلي بشدة ثم أغمي علي ثم أفاق فقلت له ثانية يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله ثم قلتها له ثالثا ففتح عينيه وقال يا أخي منصور هذه كلمة قد حيل بيني وبينها هذه كلمة قد حيل بيني وبينها فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قلت يا أخي أين تلك الصلاة أين ذلك الصيام؟ أين التهجد والقيام؟ فقال: كان كل ذلك لغير الله. كان كل ذلك لغير الله. وكانت توبتي كاذبة. إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به. وكنت أفعل ذلك رياً للناس. فأب الله إلا أن يضحك. قال: فكنت إذا خلوت إلى نفسي أغلقت الأبواب. وأسلت الستور وشربت الخمور وبارست ربي بالمعاصي ودمت على تلك مدة من الزمان فأصابني مرض وأشرفت على الهلاك فقلت لابنتي هذه ناوليني المصحف ناوليني المصحف وأخرجوني إلى وسط الدار في الفناء قال فأخذوني إلى وسط الدار في الفناء ومعي المصحف فنظرت فيه وقرأت فيه فقلت اللهم بحق كلامك هذا في هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني وأنا أعاهدك أن أعود إلى الذنب مرة ثانية اشفني يا رب ولن أعود إلى الذنب مرة ثانية ففرج الله عني فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه من المعاصي والذنوب وأنساني الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي فبقيت على ذلك مدة من الزمن شهوات ولذات ومعاصي أحارب رب الأرض والسماوات فمردت مرة ثانية مردت مرضا شديدا أشرفت فيه على الموت فأمرت أخلي قلت أخرجوني إلى, إلى فناء الدار وجيئوني بالمصحف أفعل كعادة كما فعلت في المرة الأولى فقرأت القرآن ثم رفعته إلى صدري وقلت اللهم بحرمة هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني قال فاستجاب الله لي وفرج عني وعاهدت الله ألا أرجع لا أرجع إلى الذنب والعصيان مرة ثانية لكني عدت وتناسي وتغافل فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كعادتي وكما تراني ثم قلت لهم ايتوني بالمصحف ايتوني بالمصحف لأقرأ فيه فلما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه لما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه فعلم أن جبار السماوات والأراضي قد غضب علي علم أن جبار السماوات والأراضي قد غضب علي كم عاهدت وكم تبت وكذبت في توبتي وكم وكم أمهلني وأعطاني من البرص الواحدة تلو الأخرى فعلمت أنه سبحانه قد غضب عليا فرفعت رأسي إلى السماء وقلت اللهم فرج عني اللهم فرج عني يا جبار الأرض والسماء فسمعت كأن هاتفا يقول تتوب عن الذنوب إذا مررت وترجع للذنوب إذا برئت فكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت أما تخشى بأن تأتي المناية وأنت على الخطايا قد دهمت أما تخشى أن تأتيك المناية وأنت على الخطايا قد دهمت قال منصور بن عمار فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات فما وصلت الباب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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر فناء إنك على كل شيء قدير من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب وكل ما ترتجي قريب ولكن الموت دون ذلك أقرب اتقوا الله عباد الله اتق الله عباد الله وكونوا مع الصادقين ان الصدق هو طريق الجنة وان الكذب هو طريق النار قال صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا دال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا اما طريق النار فهو الكذب والعياذ بالله وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولازال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يبتل الصادق نعم يبتل يخذل أبدا والله عقبات تعترض الصادقين كثيرة يتجاوزونها إذا علموا ما الثمن المترتب على الثباتي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 والله بصير بالعباد من هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفل لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا منهم ومعهم اللهم ادخلنا مدخل صد واخرجنا مخرج صد واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعلنا ممن يقولون الحق ولا يخافون فيك لو متلاء حبب الينا الإيمان